المباركة من القارئ الشيخ شعبان عبدالعزيز الصياد. أود الله من الشيطان الرجيم.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 Let's see. I'm <laughs> the رَبَّنَ الَّذِي نَطْقُ الْقُدْسِ I'm يوم قم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولئن سألتهم من خلق لا يقولون الله فإن لا يبقون England العزيز الصياد ونقلناها لكم من ساحة مسجد الامام الحسين بن علي بمدينة القاهرة احتفالا بليلة النصف من شعبان